ما هاتهم الا اللاء ولدنهم و إ ن ه م ليقولون منكرا من القول وزورا و إ ن الله لعفو غفور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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أ ن يتماسا فمن لم يستطع فاطعم ا ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حلول الله وللكافرين عذاب أ ل ي م إ ن الذين ي ح ا س ب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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم و إ ذ ا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين أ و ت و ا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا ناجيتم الرسول فقدموا بين ي د ي ن جواكم صدقه ذلك خير لكم و أ ط ه ر ف إ ن لم تجدوا ف إ ن الله غفور رحيم أ ش ف ق ت م أ ن تقدموا بين ي د ي ن جواكم صدقات